سائل يقول أخرج عبيد الجابري كلاما في التحذير من دماج والطعن عبيد الجابري ما صار لكلامه عندما عرف حاله وحقده على الدعوة السلفية في هذا المكان. أي اعتبار فإذا أصدر هذا الكلام أو غير هذا الكلام ما لكلامه أثر ولا له علينا ضرر إنما يعرب به عن حقده وفجوره في الدعوة السلفية في هذا المكان المبارك وعن زيغ قلبه إلى الحزبية الجديدة ومن كان هذا حاله فلا تأثير لمقاله وأنتم ونحن وسائر الناصحين العارفين بهذا الخير والسنة والعلم والدين يعتبرون كلام عبيد الجابري في تحذيراته من دماج نظير تحذيرات المكارمة الباطنية ونظير تحذيرات الرافضة ونظير تحذيرات الحلولية والاتحادية ونظير تحذيرات أشد الحاقدين من الحزبيين التي لا مثلها لها ولا وزن ولا أثر لها ولله الحمد على غلام فضلما أن يكون على إنسان يعقل ما هو حاصل هنا من الخير ويفهمه ويعلمه ولما كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يكون لكلامه أي ثقل ولا أي اعتبار حتى وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها وكل ما قاله في تلك الوريقات في ذلك, ذلك المقال الذي فرغ كأنه يرد على نفسه وعلى حزبه لو تأملت فقط يعني تغير الاسم وإذا به يرد على عبيد جابري وحزبه فينطبق عليه قول الشاعر اعرض عن الحاقد السفيه فكل ما قال فهو فيه ناظر نهر الفرات يوما أن جاء شخص فبال فيه ويناقش إن شاء الله على مهل تلك الكلمات هي ديدنه بلا علم ولا حلم ولا روية ولا خلفية يحاكم إلى العقل فيها تلك الثرثرة إن شاء الله تناقش على ما ليبين في للناس أن الرجل زاغ مع الحزبية الجديدة، الرجل محروق دعى إلى الانتخابات فرد عليه ما كان لدعوته قبول أبداً عند أي سلفي عرف تحديها وعرف مفاسدها. هنا وهناك وازداد الناس له بغضاً بسبب فتواه المخالفة وتحذيره من الخير وأهله وتأص به للحزبية وتبنيه لها ترأصه لها وازداد الناس له بغضاً بفتواه بالاختلاف وازداد الناس له بغضاً بثرثرته ودفاعه عن الحزبيين هنا وهناك حتى لما علمتم من تلك الدفاع عن الحزبيين في الجامعة الإسلامية وازداد الناس فيه زهدا أيضاً في اضطراباته وتفصيلاته تفصيلات هذيلة كلام تتعجب أن يصدر من إنسان في تلك السن يا أخي وبعد أن ضخمه بعض الناس على أنه على علم وحصيلة يعني على تلك المنزل التي يصورونها أسمع وجاع جأت لا أرى تقرأ مثل ذلك الكلام تقول هذا كلام مثل واحد يقال فيه مدرس في الجامعة الإسلامية ولا كلام واحد بيطري صحيح كلام بلا علم يا أخي. نحن نتكلم على الكلام العلمي وغير العلمي الذي يدندن حوله بحيث أنك ممكن تبطش لك كلام كلمة من كلامه تخطو فيها تبين كلامه وهذا له ضعفه. في أي كلام طالب علم يبين كلامه والناس ينقضون منه حينا فحينا ولا ولا كلام آخر لجاء بعد هذا كله احذروا وما إلى ذلك وخذوا أدوات ما عندنا حد من هذا يا يا أيها الرجل ما عندنا من هذا أحد أنت الآن في أغصان أحلام أنت تعيش في هباء وهيام ألا أنكم اذهبوا واذهبوا ولا كذلك أيضا سافروا عند من تتكلم بهذا الكلام صحيح والله وقد نبهناه على هذا من قبل ألا أنه كلامه هذا يعني عبارة عن تنثيلية بين السائل والمجيب إيه رأيت إن حصل كذا ورأيت إن كذا هذا كله كلام فارغ دعوتنا هنا من ضبط بالدليل والعلم والسنة وبيان سبيل المبطلين ومن رأيناه مفسدا من عندنا من دارنا اطردناه رغم أنفك ورغم أنف من أراد أن يعرض الحق من فسن المر ما لا تركه ما له يعني واذا دخلك أطرد الذي أراه مقلقلا في الدعوة أو يأتيني وتحذب أو ما إلى ذلك من المفتنين بين حاله وأنت إن شئت تحذبت له ولا تحذبت لمن شئت لا ضرر ولا تأثير فهذا هو الشعر أن الكلام الذي في غير موضعه نبهناه وكل ما مسكته في جانب ونبهته من جانب وإذا به ما يرعوي شبه مختلط ما يرعوي مثلا يقول والله قد صحوني ونبهوني في كلام كذا وكذا هذا كلام ما له أثر هذا كلام يعني فيه فيه يعني معنى تزهيد في الخير وعنك ومع ذلك ما له قبول والأصل أن الإنسان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 وقامت حزبية من حزبية من بعدهم من أصحاب الجمعيات وأيضاً فلتت وهكذا حزبية أبي الحسن فلتت وأنت عبارة عن واحد مما يعني علق ببعض التعليقات وإلا ما كان لك دور أنت عبارة عن لحوقه أتيت في هذه القضية بعد أن عرفت حزبية أبي الحسن صحيح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 سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين وإلى درسنا عبيد وألف عبيد ما ثرثرته عندنا أي معنى كلام بيننا وبينك الكتاب والسنة أما مجرد حذر فلان كلام تستطيع تقوله عجوز والله عجوز تستطيع تقوله ولا تقبله عندنا عجوز تستطيع تقوله عجوز وعندنا ما هو مقبول عند عجوز وتذوق السؤاب بما صددتم عن سبيل الله أنت رأيت بعينك الخير آلاف حفاظ القرآن وحفاظ من السنة والعلم والسنة وتزهدوا قل سفهاء وتقول ماذا يعني حذروا منهم وتقول ماذا من كلام هذا كلام كما قال الشيخ رحمه, رحمه الله قال لي خل الإنسان يضحكم الرقبته صحيح الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذه قصيدة بعنوان البيان المفيد في ذكر أهم النقاط التي أثبتت على أصحاب الحزب الجديد قلت فيها مستعينا بالله في ذكر أخطاء أهل الزيق إنصافوا فلا تكن بعد ذا التبيين وقافوا فإن حزب ابن مرعي ليس نجهله وشيخنا لذوي الأهواء كالشاف أبانهم فعرفنا رأس فثنتهم وقد تجلالنا صدر وأكتاف حزبية قد قدت تجتر أذيولها وقد تثنت لها قد وأعطاف وحمرت شفتيها بعدما اكتحلت وخضبت أرجل منها وأطراف فتانة اظهرت للناس فتنتها فقام يتبعها قر وملحاف فتانة اظهرت للناس فتنتها فقام يتبعها قر وملحاف وكل شخص تقي القلب انكرها وعافها من صراط القوم اشراف فلم يكن قول شيخي فلم يكن قول شيخي عن مجازفة ما كان للحرة الصينيق القذاف بل إنه قد رأى شرًّا فبينه لا لم يكن قوله في القوم إجحاف بل بالبراهين شيخي قال قولته بأنهم لذوي الأهواء ينضاف مآخذ سجل ضد الملافة بنت حكما بأن لهم زيق وأهداف وأن منهجهم قد صار مفترقا عن نهجنا ولهم في الشر أسلاف تلك ما يحكيها لكم قلمي مع عقري ضيف لب اللال ولاؤهم والبراء الضيقين مع تحريشهم بين أهل الحق ينضافوا طعن شديد بشيخ الدار يعقبه طعن بدماج تهميش وارجافه تفريقهم, تفريقهم دعوه كانت موحده والانفصال سعوا لكنهم خافوا أخذ المساجد من كان قيمها عانهم في الذي قلناه أوقافه تعصب الابن مرعي صار ديدنهم بشدة في الهوى والزيغ عصافه اندماج مع من ضل من ضل قبلهم وقد قداهمهم في الزيغ أهلافه وقد تعاموا عن الحق المبين فما لدى ذوي الزيغ والأهواء إن صافه فالاحترام لجهد فلا لجهد الشيخ أو أدب ولا غرابة فالضلال أجلاف قد أختر القوم أيضا من تخلفهم عن الدروس وللتثبيط ما عافوا داء الفتور عن التحصيل صار لهم وثما ووصفا فداء الشك خطاف تنكر للذي كانوا عليه فلا تبقى لقارب أهل الزيغ مجداف بطر لأقوال أهل الحق ديدنهم وعندهم مندج التلبيس أصناف ظاهر بجهاد في الذي صنعوا وهم لأهل الردى رمح واسيافه فلم نرى الشر في الضلال قبلهم كما رأيناه فيهم فالأولى خافوا تكتموا لكن الرحمن أظهرهم سبحانه وكم له في الخلق لطاف قلوبهم في الذي يرضى بفكرتهم ومن في الذي يرضى بفكرتهم ومن قلا فكرهم سبوه آلاف أهل الوشايات كم غشوا وكم كذبوا أما الخيانة للضلال مصطاف صاروا دعاة إلى التقليل يدعمهم شيخ قدا عنده في الحقد إسراف هذا أهم الذي أضحى بمنهجهم وعندهم غير ما قلناه أضعاف فاحذر أحد لا تقرب مجالسهم فالشك والزيق والإرجاف خطاف واجلس لدى ناصحا بالحق معتصما فانه لرؤوس الزيق خطاف صلى الإله على المختار خير نبي ما ضمت الدر في الأعماق أصدافه والحمد لله ما سار الحجيج إلى البيت الحرام وما صلوا وما طافوا إزاك الله خيرا